يا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْكِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانً